لين فوق الغرار وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَمًّا مِّمَّا كُفِّرُوا وَيُؤْثِرُونَ فَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ آمين انك رب الرحيم الم تر الى الذين لا تقم يقولون نرى اخوانهم الذين كفروا من امر الكتاب لئن اخرجتم يقول और इन إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنًا شَدِيدًا تَحْسَبُهُمُ الْجَمِيعَ وَقُلُوبُهُمْ شَدَّاءُ غَارِقَ بِأَنَّهُمْ لما ترى الشيخ قال اتقوا الله مَن تَقَدَّمَتْ لَهُ وَدَّ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مَن تَقَدَّمَتْ لَهُ وَدَّ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ